「そりゃ ه うだよ」「そりゃそうだよ」「そりゃそうだ ن ا り تشاهد والناصر هو الله نتحدى بقراننا نتحدى ب ق ر آ ن ن ا زايرين رجالنا زايرين رجالنا, رجالنا, رجالنا ما بتعود ديارنا وما ب ي ر س ح عارنا إ ل ا الدم وهالنار مرت بالدم بالدم وحدوا ي الايادي رتبوا الصفوف خلي الحق ينادي لا رهبه ولا, رهب ولا خوف نتحدى ب ق ر آ ن ن ا 「ずーりーずーりーずーりーずーりーずーりー」「ネットでいっていいの?」「ネットでいっていいの?」「ネットでいっていいの نتحدى اعدينا بهجو بلا دفاها نتحدى بقراننا نتحدى بقراننا س ا ي ر ي ن رجالنا س ا ي ر ي ن رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا الا الدم والنار نلف ب ا د بالدم ارفع السلاحي انصر هذا الدين فجر الكفاحي, الكفاحي عز المسلمين ونتحدى ب ق ر آ ن ن ا 「セ وري セ وري セ وري セ و